Tilkat al-varu'in Tilkat al-varu'in Isfa la Kiitos kun Et to I'm <laughs> مد <متحدث> يت سحري اسلام دورس وتيكوري لاقل سسرد الهيفاب والنس يبوي وحمان ذا خيالس بحر أينني برق <تصفيق> ضع على ياس أم في شليم يتنظر في الناس غسفت الحال ذاينني برق ضع على ياس أم مهول افتر في شليم يتنظر El-Hadi No